هم الذين يقولون لا تنفقه على من عند رسول الله حتى ينفظوا ولله خزائم السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون